بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أ د ر ي ك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادري كما هي نار حاميه